بوك تو أتباً خط ستة وخمسون ستة وخمسون إرزامك المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس كذباً ولكنك وجود رغبة. وجود رغبة لدينا الرغبة. لدينا الرغبة. ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. Feeling. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف فيلك أشعر بالخوف أشعر بالخوف نعم فيلك لا أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف إذا يبان بلكنك بلمر غزز لا عير. توفر الوقت توفر الوقت من إدية؟ لديه وقت لديه وقت نينج إدية؟ ليس لديه وقت ليس لديه وقت ونأتقوزني الشعور بالملل الشعور بالملل un <تصفيق> هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل نم <سؤال> un هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل i heşnek lenni الشعور بالجوع الشعور بالجوع إيه هل أنتم جوعة؟ هل أنتم جوعة؟ نعم إيه هل أنتم غير جوعة؟ هل أنتم غير جوعة؟ سامي أشنق الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. أك <سؤال> هم عطشا هم عطشة> نم صومياشوك هم غير عطشا هم غير <عطشة>